ذَلِكَ بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سبيع بصير ذا الشب أن الله يولد Hors of